ولا تحسب أن الله غافل عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم ليوم تشخص فيه الأبصار أقنع رأسيهم لا يرتد إليهم طرف وافدة نواة وادر الناس يوم يعثيم العذاب فيقول الذين ظلموا رب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 وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال